We zijn SOME وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِي ذَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنَّا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِي ذَا 117. فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكن لفضيله الدكتور محمد Um... فأتلله الله منهم من القواعد فخر عليه مسقف من فوق فخر Oh <laughs> ونحسنوا في هذه الدنيا حسنة ونذار الآخرة خير ونذار الآخرة Yeah If ولا أجر الآخرة أكبر لو كان الذين صبروا على ربهم ينتكون وما What? Thank <laughs> you. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُمْ ثم إذا مسكم الضروف إليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقوا يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمم تَوْفَن سَوْفَ فَعَلُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلْمَالِ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون وهو العزيز الحكيم 118. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ولكن يؤخرهم إلى أجر مسمى فإذا جاء. ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون 117. لَقَدْ الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لفضيله إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجن 119. والله خلقكم ثم يتوفاكم 110. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد شيئة. ان شيئا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفذ 111. والله جعل لكم من أنفسكم أَزْوَاجًا وَجَعَلَ وجعل لكم من أزواجكم بَنِينَ بنين وحفظا وجعل لكم قُمْ بَنِينَ رَحْفَذًا وَرَزَقْكُمْ مِنْ طَيِّبَاتَ أَفَذِلْبَاطِلٌ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ Oh yeah. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو فكن منه سرورا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلا لا تعلون شيئا Ja, الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ذرناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ ثَنَا نَا وَلَاهِي وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا Wauw, تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَمًا كم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Oh <sighs> 124. واتخذوا دخلا بينكم فتزل قدم, فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السود waarom mag dat zo groot en laat je streven No! Al-Ak قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ثم جاهدوا وصغروا إن ربك من بعد ذا لغفور رحيم يوم تأتي لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد واشكرون عمّة الله واشكرون عمّة الله So وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ